الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فبولوا وعلا اهدى السبلا لدلالته كنز الكرم مولانا نعيم هذه الامم لشريعته الكرم مولانا نعيم هذه الامم لشريعته اذكن نسب اعلى الحسب كل العرب في ختمته اذكن نسب اعلى الحسب كل العرب في ختمته سعت الشجر نطق الحجر شوق القمر باشعراته ساعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشعارته جبريل أتى ليلة أسراء والرب دعى لحضرته جبريل أتى ليلة أسراء والرب دعى نال للشرف والله عفا عما ما سلفا من أمته نا للشرف و عفا عن ما من فمحمدنا هو سيدنا فالعزة لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لاجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لاجابته